وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلك فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن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 114. طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أغداد ومن قُرْبَ الإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أو لمست من النساء فلم تجدوا ما أنفتم مصعدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه. لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقص و لا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعذلو إعذلوه وأقرضوا واتقوا الله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 111. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا 119. وإذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَا بَنِي إسْرَائِلَ وَبَعثْنَا مِنْهُ مُثْنِي عَشَرَ لَقِيبَ وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم بِرُسُلِي وعذبتمهم وأقرت الله قرضا حسنا لا كفيرا عنكم سيئاتكم لا أكفّر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد غل سوا السبيل. فبما نقضهم نُفُوسَهُمْ وَمَن وجعلنا قلوبهم قاسية لَهُ مِنْ هَادٍ وَإِذَا قَضَيْنَا عَلَى قَرْيَةٍ مِنْ أَهْلِهَا إِذَا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 119. يتبئهم الله بما كانوا يصنعون 110. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابًا مُّبِينًا يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن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 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقربوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبت بارينا إن لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون.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 لا نفسي وأخي فافرقوا بيننا وبين القوم قَالَ قال فإنها محرمة عليه أربعين سنتين هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.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 أب إثم وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 178. سارقوا السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فحر أو بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرب عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكم تفحكم إن الله يحب المقسطين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 سورة فيها هدى ونور يحكم بجنبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانين والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.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 وَكَتَبْنَا عَلَيْكُمْ فِي جَاهٍ أَنَّ النَّفْسَ بِالْنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَى بِالْأَفْفَى وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ومهيمنا عليه فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنزل الله ولا تَتَّبِعْ تَبِعَهُ اهْوَاءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليبلّ لكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في نادمين ويقول الذين آمنوا الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكوب حبّقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.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 إِذْ مَنَّ يَعْشَاء وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 لَمِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل أداه مدس طتان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم 117. وما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 118. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله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 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين.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 لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا فسهم فريقا كذبوا فريقا قتلوه وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يأفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم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 ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 111. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 112. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق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 111. إن الله لا يحب المعتدين 112. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 113. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنون أما الخمر والمسير والأنصاب والأذى مرجس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون.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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فِيمَا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 فَمَنَعَ سَدًا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوء وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم لكم عف الله عنها والله وفُور حليب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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا فَإِثْمًا فَأَخَرَانِ يَكُومَا نِمَّ قَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُخْسِمَا نِبِلَ اللَّهِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن 119. واتقوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي قوم الفاسقين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 استهوا بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرا مبيد وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عِيسَى بن مَرْيَمَ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مَاءً إِذَا كُنَّا مُصْطَعِيدِينَ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ تَسْتَغِيثُونَ بِهِ فَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مَاءً ونأكل منها وتطمئن قلوبنا ونحلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما تَن مِنَ السَّمَاءِ تَفُونُ لَنَا عَيْدًا تَفُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قال الله إني منزلها عليكم فمن الْبَشَرِ فَلَا يَتَذَكَّرُ وَإِنْ كَانَ فَمَنِيتَ فُرْبَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عذاباً لَا أُعذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ